وَهُوََّذِي أَن شَجَ النَّاتٍ ما عوشَةٍ وَغَيرَمَعَوشَاتٍ وََّخُْلَ وغير وَزَّوى مُصْتَلِفًا أُكُرُوه وَزَّيتُونَ وَغَّن وَالزَّييتُونَ وَغمَّ نَ مُتَشَابِأَوْ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 تَبْيُونَ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَهَذَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمٌّ سَيِّئِنَ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُمِّ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أهب ذكرين حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه أرحام الأنفين شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن اذكرى على الله كذبا ليضل لي الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما إِلَّا مَا حَرَّمَ مَن عَلَا طَاعِمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن يغفر غير باغ ولا عاب فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين آذوا حرمنا كل ذي غفر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْهُ نُحُورُهُمَا أَوْ, أو مَخْتَلَطَ بِعَظْمِهَا ذَلِكَ جَزَائِي لِمَنْ يَفْتَرِي عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَصَادِقُونَ فكن ربكم هو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ الَّذِي عِندَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ أِتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إلا قل فللله الحجه البالغه الا ساال اداكم اجمعين قل هل مس اذى الا الذين يشهدون ان الله حرم اذى فان شهدوا فلا تشهد معهم